اشهد لا اله الا الله لا اشرك به شيئا واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى احمد العالمين صلى الله عليه وعلى اصحابه اجمعين الحمد لله الذي جمعنا لنذكر سبحانه بحمده ونذكر كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكم نحن بحاجه يا اخواننا مثل هذه المجالس التي تحيا بها القلوب ويحيى به الإنسان في الدنيا والآخرة فالإنسان يا اخوان يحتاج هذا الذكر لأن الذكر لقلب المؤمن من أهم الأمور في هذه الدنيا فالقلب إذا فارق الذكر مات وإذا أتى هذا الذكر حي القلب وحي الانسان حياء التي يريدها الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده وفي نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ذلك فضل الله سبحانه وتعالى هذا فضل يا أخوان عظيم يحتاج إلى شكر ودائما نذكر بهذا الفضل لأن الإنسان يحتاج أن يعرف المقصد من المجلس والهدف من المجلس وليشح جالسين ليش أنتم المطاعم والفاضيين كل ثلاثة وكل يا أخبار المسألة فيها مغفرة يعني الناس الآن يحج الإنسان ويأتي من بنوب كم ولدهم بلا رفث ولا فسوق ولا جدال يتعب وماسك نفسه كل ست أيام وخمس أيام علشان يدور المغفرة أما بالك في مجلس الله سبحانه وتعالى يقول قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يقول أحد الملائكة يا رب معهم فلان أتلي حاجة ما هو جاي للذكر ما طلع عليه جلس على مضب أو على او يعني قل ما شئت عبر بما شئت يقول الكريم الأكرم سبحانه وبحمده وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسة الله اكبر لذلك يا اخوان الدين راح القلوب تسعد هذه القلوب في الدنيا والآخرة يعني بعض الناس إذا تكلمت عن الدين يحسب مننا الآخرة بس طول بدينا إيش نسوي خاف نطفش خاف نزهق خاف تجي عند عاد الوساوس الإبليسية إن الدين تعقيد وإن الدين وسوسة وإن الدين ولا يحتاج العيد اللي قلناه في الأسبوع الماضي ولا قبله فالمقصود يا إخوان إن الإنسان فعلًا بهذا الدين الله سبحانه وتعالى يحفظ لك كل شيء ترى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بن عباس رد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات كلمات بسيطة جدا بل ربما لو أجمعتها الكلمات ما تعد ولا خمسة عشر من أول الحديث الآخر إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك كيف احفظ الله يحفظك يقول أهل العلم حفظ العبد لربه أن يأتمن بما أمر الله وأن ينتهي نهى الله سبحانه وتعالى لذلك يكون العبد حافظ امر الله المقصود اما حفظ الله للعبد فلا تسال عنه ابراهيم عليه السلام حين موضع في المنجنيق ليرمى وين في النار مو مدني فسحه ولا رحله فندق خمس نجوم يودى للنار لكن هذا هذا الامام عليه السلام عنده علاقه مع الله سبحانه وتعالى قبل يقول ابن كثير تاه جبريل في المنجنيب، وقال له يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ يعني من دون واحد طفلة، يعني تبي فزعه، تبي شيء يعني؟ لو أن واحد منا يا اخوان والعلاقة لك عليها مع الله سبحانه وتعالى، سأقولي والله ما فزعته الوقت تفزع، هذه المواقف بدأ يطابق على الرجال مواقف وما أدري إيش ولاحظت لكن جبريل إذا خرج بهيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح يسد الأفق لا ترى الشمس ولا السماء خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى وإبراهيم في المنجنيق في يعني نقطة صحة تعبير ضعف إبراهيم عليه السلام يعلم أنها الخلق العظيم خلق الله لا يستطيع ان يدبر أي شيء إلا باذن الله لذلك قال حينما قال جبريل لإبراهيم ألك إلي حاجة يعني تبي نسوي لك شيء قال اما اليك فلا بس يا ابراهيم قال لا اما الى الله فحسبي الله ونعم الوكيل الله اكبر هون الايمان يا اخوان بعض الشباب ودوا بالهدايا حليل نروح المطاعه ها ولمن منه شعره ما هي بشعرتين بعد ما شافها يالله عز وجل راح تمطاعه اشوفك كنت بدرا اول ندور دوار يقول واحد لما شايخ ساند دوور أربعين طم بعد ليش ما بيجي شيء بشويش انا قلت الشباب ما فيش ويش أخذ الكتاب بقوة خذوا ما تيناكم بقوة ما في بشويش ما في ممكن قال لكم بصقر يقول الرخامه حتى بدي ما تبع كرمه الله هل جيه دين يحتاج قوة أما تردد وما ادري إيش أصبر خل بركي وضعي أصبر خل بأشوف أخوياي وش يخو يا أخي وافقون لما فيكم بعض الشباب ترى مبطن ما شاء الله يجي المجلسة الذكر ما تغير سعيد هو سعيد حد جاء مصيبة يا أخوان والله من جد فالإنسان إذا علم إن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ما ينظر لأي شيء فأبراهيم ما نظر وش عندك يا جبريل والله يا أخي جبريل عندك سدمة جناح الأشياء الأشياء اللي نقول حنا مرئية ومشاهدة من جبريل ممكن يقول بل من جنبتنا ما عاد يلقون ربع رحيم فحل لا لكن يعلم علم اليقين إن جبريل ما يستطيع يفعل أي شيء إلا بأمر الله. أتلاحظ يا إخوان على فكرة يعني هذه ملاحظة خلاص الحاشية. إحنا دائم إذا دا تكلمنا مع الشباب أنت بالصوت ونجيب بعض الفاضف اسمحوا لنا يعني خلونا على اللي يقولون إخواننا المصريين نخوض على قد أعلى. فالمقصود إن الإنسان يعني إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يحفظه إذا حفظ أمر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحفظ أمر الله سبحانه وبحمده فابراهيم فإبراهيم حينما علم أن الحافظ هو الله قال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل الكلام هذا يحتاج قلب مؤمن يحتاج إنسان علاقة مع الله سبحانه وتعالى ولا كلني إذا جاء العلم الصوت قال يا رب يا رب فرعون حينما أون أون سال غرق وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال أمنت أنه لا إله قبل وين العلاقة اللي قبل مع الله سبحانه وتعالى لذلك من عرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء عرف الله سبحانه وبحمده في الشدة فلذلك إبراهيم حينما طبعا هو الأشياء النظرية ما في حل صح ولا لا من جنيد وبيجي لعب النام ما في يعني يقول خير ان شاء الله طوا سلامات عند يقول بعض الشباب يا خل الإنسان يستقيم على طاعة الله الله سبحانه وتعالى وفته ويسر ويرزق الله بوظيفه ويرزق الله بمثمانطعش ويرزق الله كليبس وإيش لازم انا اشوف هو شيء ما معي شهاد. ولا عندي واسطه ولا ولا ولا ولا والله ثم والله لو يصدق الانسان بحق ها؟ ان يسر لك الله سبحانه وتعالى امور ما يعلم بها الا الله ومن يتق الله يجعل له مخرج بس قال ويرزقه من حيث لا يحتسب اترك المشاهدات هذه المشاهدات المفرض يحترق إبراهيم صح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى الأمر بيد الله سبحانه وبحمده ترى يا أخوان إحنا نربط الأشياء ببعض عشان تتوضح الصورة. ترى بعضنا يقول آه ذاك إبراهيم؟ أيام إبراهيم؟ هالحين ما هو جادعيك من جنيق؟ إن شاء الله ولا شيء. هالحين شباب جادعينهم زملائهم بسطوا من جنيقنا. ومسك طريق النار صلى الله عليه ومجده. داري لم تدرك رحمه الله. وساحب على الصلوات وساحب على ذكر الله وساحب على بر الوالدين وساحب على أشياء كثيرة وربما إن لم يصحوا بهذه المجالس يصحوا في ضربة ملك الموت اكل وقت ما ينفعك صحى فرعون بس ما فاده لذلك يا أخوان إذا حفظ الأنسان أمر الله سبحانه وبحمده يحفظه الله هذا مثال المثال الثاني موسى عليه السلام قال أصحاب موسى إننا مدركون المشاهدات نعم مدركون هذا فرعون قومه يحضرون يولدون موسى وقومه ويأتي موسى بين البحر وبين فرعون وقومه جابك الله من ما يقولون جيت والله جابك بغية فرعون اسمع. ما هذا شغل فرعون اللي يبي موسى قومه قال أصحاب موسى يقول الله سبحانه وتعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون بس موسى عليه السلام عنده علاقة مع الله حافظ أمر الله سبحانه وتعالى قبل ما هو بيقعد يتحكك بعض الناس إذا يجيتهم مصيبة ما يدري شيء يدعيب الإنسان اللي عندي يا اخوان أعمال صالحه أسأل الله يرزقنا لكم العمل الصالح ها استطيع أن يقابل الله سبحانه وتعالى ادعو الله فيها اللي انطبقت عليهم الصخرة سألوا الله بأعمالهم الصالحة واحد بر والدين واحد أمانة وواحد خوف من الله سبحانه وتعالى حينما دعته تلك المرأة أعمال عظيمة واضح الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى ولا أريد اللي عشان نشرح الحديث ونشرح القصة لكن المقصود موسى حينما كان لديه أعمال قبل قال ان لمدركوا قال كلا إن معي ربي سيهدي طيب لون يا موسى هذي وشلون عن عند الله الحين الشباب فعلا تقول سأوا كذا وسأوا كذا قالوا بس فشلون يا أخي الشاب يا المطابعة لا تجيبون تخرفون علينا أنا أمام معلة ثانوية ولا عندي واسطة يعني خلك بقى السيدين لا الله يخدمانك صحيح ها كلام ده. والله يا شباب أقسم بالله ممكن قلتها بالمجلس هذا أكثر مجلس إنه واحد من الشباب كان مدحدر مدحدر مثل ما يقولون من يوم تشوفه تعود المجلس بليس إنه بليس براسك وسبحان الله يوم الله سبحانه وتعالى من عليه بالهدايه وكان سبب الهدايه مجلس مثلها من بارك بس سمع كلام بسيط اسال الله اموره وكمل دراسته او تزوج وزانه اموره وهالحين من أكبر الدعاء ما شاء الله تبارك الله والله يقول لي بنفسه شخصيا يقول والله يا ابو معاذ ان البركه نازله من توقع راتبه خمسه عشرين عند راتب المسجد باذن الله وراتب الجامعه يعني لو تجمع عن كله مجانا ألفين وخمسة يقولي والله إني يبقى من الراتب ذا الراتب ذاك. هذه يا إخوان التعامل مع الله سبحانه وتعالى حافظ أمر الله سبحانه وتعالى فحافظه الله. هذه يا إخوان ترى نتكلم عن الدنيا فما بالك بالآخرة والآخرة خير أبقى. الآخرة هو المطلب ترى ربما الإنسان يبتلى قال أشوف فلان طوع أطال على وظيفه ولا شيء كعدم بلزين. شو تلعبون علينا من سجن علينا الدنيا. سجن المؤمن وجنه الكافر شلون اقول بعد طوع والله دراهم النعيم الباقي اذا وصلت الى ذلك النعيم نسال الله الكريم من فضله تعلم من هذه الدنيا كانت لك سجن ونعيم للفاجر الكافر ها إذا دخل النار علم ان هذه نعيم كان في نعيم هذا طبعا تفسير على أجل لذلك يا خون فعلا الإنسان يحتاج أن يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وبحمده الأشياء الكونية المشاهدة أن فرعون أما يذبح موسى وقومه أو يغرق موسى وقومه فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم وقف الماء الممن لمشيه لي الانهار ليش ما تنفك علينا تغرقنا بأمر الله سبحانه وتعالى محدد له حدود هذا الذي جعل هذا البحر بأمر الله سبحانه وتعالى يقول لهذا البحر قف لمن? لمن حفظ امر الله سبحانه وتعالى لمن أطاع الله سبحانه وتعالى لمن هاجر لله سبحانه وبحمده فيخرج موسى وقومه ويكتملون خارج البحر ويدخل فرعون وقومه ويرجع البحر كما كان ويغرق فرعون من معه بالكامل ويطفو فرعون لكي يكون عبرة لمن خلفه هذا الذي حفظ امر الله حفظ امر الله يونس التقمه الحوت يعني واحد يبلع حوت ما عندك الحق حق فراء لأنها مركزها أكيد ميت هذا لكن ولولا إن كان إيش من إيش يقول الله من المسبحين للابثا في بطنه إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة سنجالس بطن الحوت لو ما في علاقة مع الله سبحانه وتعالى يقول العلم لم ينهش له لحما ولم يكسر له عظماً بأمر الله سبحانه وتعالى واللحوة ما ما مما أقول ما لسنون لكن بأمر الله سبحانه وتعالى تتغير جميع الأمور المشاهدة بأمور الله سبحانه وتعالى يريدها فيخ... يلفظ هذا الحوت خارج البحر لأنه كان من المسبحين أعظم من حفظ أمر الله سبحانه وتعالى هو الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه ونفسه حفظ أمر الله وتأتي قريش تحط مئة ناقة لمن يأتي بمحمد حي أو ويد. بس اسجبوه ويلحق فارس من قريش ويقف على, الغار على ثم الغار هناك على الفم بالضبط يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو نظر إلى رجلي فرصه لرآنا الشقال الذي موقم بالله عنده يقين على ما عند الله قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثة لا إله إلا الله لذلك يا أخوان من حفظ أمر الله الله سبحانه وتعالى حفظه نقرأ في سورة الكهف دائم يوم الجمعة حسن ظن بالموجودين وكان أبوهما صالحة يقول أهل العلم وأهل التفسير الجد السابع حفظ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأبناء لذلك يا أخوان باختصار الدين يحفظ لك دنياك وآخرتك في النهاية إذا جاءك الموت الله يحفظك والدليل أليس هذا من الحفظ يوم الإنسان يكون ممدد يوم الإنسان يأتيه ملك الموت والله سبحانه وتعالى يرسل هذه الملائكة لتؤمن هذا الشخص وتطمئنه أعظم حفظ هذا الحفظ في ذلك الموقف الرهيب الذي سوف يمر على جميع الحاضرين بل وجه جميع البشر لأن الإنسان يا إنسان حفظه حفظ امر الله فحفظه الله أو أسأل الله العافظ في الفريق الآخر حتى اذا جاء احدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعوني لعلني أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كلا إنها كلمة هو ومن أرزخ إلى يوم يبعثون هذا الذي حافظ أمر الله الله سبحانه وتعالى يحفظه الذي فرّت بأمر الله وقال يرجل حن شباب تونا وحن وحنا وحنا وحنا وحنا وحن ربما يموت الإنسان وهو شباب وربما مات في بطنه وربما مات بعد يومين من الولادة وربما بعد سنتين وربما بعد عشرين وربما بعد ستين وربما وربما وربما, وربما, وربما. لكن يا أخوان إلى متى الإنسان يسوف هذه التوبة وبكرار وبعد نحتاج يا أخوان حفظ الله دائما وابدا هذا النفس إذا طلع ما يدري الإنسان هو يرجع او لا لكن من استقام على طاعة الله وحفظنا الله فليبشر وليؤمل ما يسره ومن ترك هذا